الروح القدس وأعتقد النهاردة ستكون الحلقة السادسة في هذا الموضوع نصلي إلى الرب القدير أن يعطينا نعمة وبركة وكلمة عند افتتاح الفن سأقرأ من الكتاب المقدس جزئيتين جزئية من العهد الجديد وجزئية من العهد القديم ياريت الناس اللي بيساعدوني على التكست يساعدوني في وضع الايات سنقرأ من يوحنى 15 يقول الرب يسوع المسيح للتلاميذ ليس أنتم أصحح 15 والآية 16 15 16 ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم بإسمي بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا تاني مرة سأقرأ هتين الآيتين ليس أنتم اخترتموني بل أنا, أنا بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم بإسمي بهذا أوصيكم أن تحبوا بعضكم بعضا الجزئية التانية سأقرأها من تكوين تمانية بداية من الآية ستة سفر التكوين تمانية الآية ستة بعد أن انتهى الطوفان وكان لسه نوح في الفلك وحدث من بعد أربعين يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها وأرسل الغراب فخرج مترددا يعني يطير ويرجع للطاقة مرة يطير ويرجع للشباك يطير ويرجع للشباك مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت إليه إلى الفلك لأن مياها كانت على وجه كل الأرض فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك فلبث أيضا سبعة أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض فلبس أيضا سبعة أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا إذن موضوعنا النهاردة ما يزال عن عمل الروح القدس وربما ننتقل الآن خطوة حيث أننا نتكلم عن عمل الروح القدس في الخادم وزي ما سألت أنا السؤال ده قبل كده يا ترى لو كان السؤال موجه لنا هل تحب أنك تخدم المسيح؟ أعتقد كلنا بدون استثناء كل المسيحيين مع احترامي حتى للذين ليس لهم علاقة خاصة شخصية مع المسيح كلنا سنقول نعم نريد أن نخدم الرب يسوع المسيح الكل ستكون له ذات الإجابة نعم وإحنا طول نخدم المسيح وإحنا طول نقبل أقدام المسيح في الآخرين إذن نرجع إلى كلمات الرب يسوع في هذا الأصحاح ماذا يقول قال للتلاميذ ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وكلامي موجه إلى الخدام وأنا الصغير بينكم وإلى الذين لهم اشتياق أن يخدموا الرب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إلى الخدام وأنا الصغير بينكم أقول ليس هناك فضل أي خادم على الإطلاق اوعي يجيلك فكر الغرور أنك انت بتعمل حاجة الرب يقرر في الكتاب المقدس أنه أننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق سبق خلوا بالكم من الكلام سبق الله فأعدها لنا لنسلك فيها يعني لو كان في خدمة تعمله الرب اختارك وأقام لك هذه الخدمة وهذا العمل المبارك ليه تتمم ما فيش فضل شخص ولو رجعنا لمجموعة التلاميذ الذين أدهشوا المسكونة بحب المسيح الذين جالوا في الأرض يتكلمون عن حب السماء ورب السماء للبشرية في شخص المسيح لو رجعنا إلى هؤلاء لا نجد عندهم المؤهلات التي نعتقد أنها كانت سببا في القوة التي تمتع بها على الاطلاق. القوة إلهية بحتة أيها الأحباء القوة من رب السماء القوة من روح المسيح الذي حلى على التلاميذ في يوم الخمسين فانطلقوا بهذه القوة الإلهية ليخبروا عن الحب الإلهي بكل قوة وبكل روعة وبكل جمال أسر في البشرية فأقاموا الرب يسوع سيدا وإلها ومخلصا وربا وملكا على عرش قلوبهم لقد حملوا القوة القوة العامل بروح المسيح ولم يحمل أي شيء آخر إلى الأحباء الخدام أقول هذا وإلى الذين لهم اشتياق أن يخدموا السيد من ذات الكلام أنك لا تنتظر أن تكون لك إمكانات خاصة لأنك عندها ستعتمد أو تعتقد أن الرب استخدمك بسبب إمكاناتك لأنك ذكي لأنك عندك كلمة لأنك متكلم لأنك شجاع لا كل هذه ليست هي نقطة الانطلاق في خدمة الخدام إن كان لك اشتياق أن تخدم السيد ليكن لك هذا الاشتياق وليكن لك القلب الذي يرفع هذا الاشتياق في صلاتك ارفع اشتياقك للسيد وقل له اريد ان اخدمك ايها الرب يسوع اريد ان اكون احد التلاميذ الذين ينشرون حبك وكلمتك الى اي مكان ترسلني اليه ارفعوا اشتياقاتكم ايها الاحباء ولو رجعنا لنوح وسأعلق على الغراب وعلى الحمامة ولكن قبل ان اعلق على الغراب والحمامة الموضوع الذي قرأناه منذ قليل دعونا نرجع للامك ابو نوح لو رجعنا إلى سفر التكوين الأصحاح الخامس يريد حطونا الآيات دي من 28 تكوين 5 28 وعاش لامكو مئة واسنتين وثمانين سنة وولد ابنا ودع اسمه نوحا قائلا هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب وعاش لامك بعدما ولد نوحا خمسمائة وخمسا سنة وولد بنين وبنات فكانت كل أيام لامك سبعمائة وسبعا سنة ومات هذا اشتياق قلب لامك كان اشتياق قلبه حينما اطلق اسم نوح على ابنه ونوح معناها نياح او راحة ان هذا الابن يكون سبب عزاء من قبل بسبب اللعنة التي اصابت الارض لعنة الرب كان اشتياق والرب لم ينسى اشتياق قلب لامك وكان نوحا وكان نوح هو آدم الثاني الذي أسس الأرض من جديد ومنهم بسقت البشرية وتنسم الرب رائحة الرضا عن الأرض التي لعنها فكان نوحا كما كان أبوه لامك في اشتياقاته أن يكون سبب بركة ارجعوا معي إلى سفر التكوين تمانية بعد خروج نوح من الفلك وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته لا أعود لقد تحققت أيها الأحباء اشتياقات قلب لامك تحققت اشتياقاته في ابنه والآن أيها الأحباء أقول لكم إن كان لكم اشتياقات مقدسة في أن تخدموا السيدة الرب فهذه الاشتياقات المباركة المقدسة لا يمكن أن تسقط أمام الرب القدوس الذي قال الحصاد كثير والفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصابه الحصاد كثير والفعل قليلون اطلبوا هذا الذي يقول اطلبوا وينتظر الاشتياقات المقدسة ينتظر الطلب, الطلب المقدس في أن نسأل ونطلب ونقرأ ونقول له يا سيد ها نحن بين يديك استخدمنا كما تشاء وكما تريد فهذا امتياز لنا وشرف عظيم لنا ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم القيام التسبيت الامتلاء لأننا لا نستطيع أيها الأحباء وهذا واضح جدا لا نستطيع أن نذهب لنخبر العالم بأمور لم نختبرها بعد يريت الأسئلة خلوها بعد المحاضرة يريد الأسئلة خلوها بعد المحاضرة واضح أيها الأحباء أننا لا نستطيع أن نذهب إلى العالم لنخبر العالم بأمور خلوا بالكم مش أمور لا نعرفها أمور لم نختبرها بعد فالمعرفة النظرية أمر والمعرفة الحياتية أمر آخر نحن لا ننقل مجرد معلومات إلى الآخرين نحن ننقل شخص شخص اسمه المسيح هذا ما ننقل إلى الآخرين أما عن المعلومات كثير من الملحدين والوسنيين اليوم في العالم يعرفون معلومات جيدة عن المسيح ولكن هل يعرفون المسيح هنا المحق فإذا من الواضح أقمتكم والمسيحين ما يقيم إنما يملأ ويرسخ ويسبد حتى إذا ما ذهبنا لنخبر الآخرين نخبرهم عن يقين وعن عمل روح المسيح الذي فينا فننقل حياة وليس كلام اشتياقات قلبك قائمة أمام سيد الأرض لا ولن تسقط على الاطلاق. اخترتكم واكنتكم لتذهبوا وهذه جزئيه هامه هذه جزئيه هامه ايها الاحباء لنذهب لنخبر الاخرين الكتاب يقول تخلص انت والذين يسمعونك والكنيسه ارسلت الرسل ونقرأ عن إرسالية برنابا وبولوس وغيرهم أرسلتهم ليذهبوا ويكرزوا ورجائي أن لا تذهب وتختار لنفسك أرجوك أخي الخادم أرجوك أخي الذي لك اشتياقات أن تخدم انتظر تروى تمهل صلي امتلئ والأبواب ستفتح لا محل هذا ما نحتاج أيها الأحباء سهل جدا أن نذهب ولكن أين الأسلحة التي سنذهب بها نحتاج إلى أسلحة روحية يقول الكتاب المقدس سيف الروح الذي هو كلمة الرب سيف الروح الذي هو كلمة الرب تمهل انتظر فمنتظروا الرب يقول الكتاب لا يخزون تمهل صلي والأبواب هي أبواب السيد المفاتيح في يده حينما يفتح لا يستطيع أحد أن يغلق إطلاقا وإذا أغلق لا يستطيع أحد أن يفتح إذن لا تصارع في فتح الأبواب ولا تضيع وقتا في فتح الأبواب دعونا نتعلم أن يكون لنا في مخدعنا ذلك النوع من الصراع الروحي وليس صراع في فتح الأبواب صراع لنخرج اشتياقاتنا أمام الرب صراع وبكاء ودموع لنقول له يا سيد الأبواب في يدك افتح هذه الأبواب القديس بوليس الرسول يقول وقد انفتح لي باب عظيم في الرب وإيه ويوجد معاندون كثيرون لكن لأنه باب الرب ولأن الرب قد فتح هذا الباب فالمعاندون لا يستطيعوا بأي حال أن يوقفوا الخدمة أو الكلمة سيوجد معاندون نعم ولكن إن كان الباب بابك يا عزيزي الذي فتحته أنت فهنا التعب وربما الفشل ولكن حينما يكون الباب باب عظيم قد فتحه السيد الرب فليفعل المعاندون كما يريدون ولكنهم لا يستطيعوا أن يغيروا أو يبدلوا خطة الله التي فتح من أجلها هذا الباب لك لا تحدد الباب أو نوع الباب اجعل اجعل هذا الامر بتمامه بكماله في يد المسيح لو سمحت اجعل هذا الموضوع بجملته في يد المسيح وقل له يا سيد اريدك انت ان تختار فانت تعرف اكثر رؤيتي محدودة يا سيد دعني ارى رؤياك دعني ارى رؤياك ايها الملك افتح عن عيني الغلام ليرى ألم يقل هكذا أليشع لقد كانت المدينة محاطة بأجناد سماوية ولم يكن الغلام ليرى الحقيقة أمامنا أيها الأحباء ولكننا نحتاج إلى رؤى القدير ليفتح عيوننا لنرى ونؤمن ونسق أنا اخترتكم أقمتكم لتذهبوا انا انا أنا ركزوا في كلمة انا ركزوا في كلمة أنا التي تعني هنا المسيح هو الذي يختار يقيم يرسل دعوني أقول لكم من الكتاب المقدس نوعية عن هؤلاء الذين نسوا كلمة أنا افتحوا معي أعمال الرسل لو سمحت وتحديدا في الأصحاح 19 من أعمال الرسل وسأقرأ من الآية 13 يقول الوحي الإلهي فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن عندي صوت أنا أنا شايف المايك وإعمل اسمي هل عندي صوت نعم شكرا فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين اسمعوا نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس خلوا بالكم من التعبور نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس وكان سبعة بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا فأجاب الروح الشرير وقال أما يسوع فأنا أعرفه وبولس فأنا أعلمه وأما أنتم فمن أنتم فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراه ومجرحين وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفاسوس فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم ليتمجد اسمك أيها الملك هل لاحظت يا إخوة هؤلاء صارعوا وفتحوا بابا لم يكن بابهم حتى تعابيرهم تشهد عليهم باسم يسوع الذي يكرز به بولس ما كانوش يعرف يسوع غير اسمه بس سمحوني وأنا الصغير بينكم أرجوكم سمحوني وأنا لا أستحق غبار أرجلكم اغفروا لي هل في وسطنا من يعرف المسيح اسم فقط هل في وسطنا من يعرف المسيح كاسم فقط أرجوك أنا لا أريد إجابة أنا أريدك أن تفكر وتغير موقفك أريد أن اليوم يكون يوم خلاص لك يا من لا تعرف من المسيح إلا اسمه فقط باسم يسوع الذي يكرز به بولس قال لهم الروح أنا يسوع عارفه وبولس بعلمه أنت مين من الذي أعطاكم سلطان علي لا أحد وسب عليهم كانوا سبعة لم يستطيعوا أن يصمدوا لأن مقومات الخدمة لم تكن عندهم مقومات الخدمة لم تكن عندهم خرجوا من ذلك البيت عرا ومجرحين إذن لا تنتبهوا للتكست أيها الأحباء لا تعط فرصة لعدو الخير أن يسحبنا بعيدا عن حصار روح الله القدوس لعقولنا وقلوبنا وأفهامنا لا تسمح دعونا نركز في كلمة المسيح الحية أنا أول المحتاجين الكتاب وعد سمين المروي أيضا يروى وأنا أحتاج أن أرتوي يكفينا نسمع إلى كلام كثير خلال أسبوع طويل نتنفس ثلاث أيام في الأسبوع دعونا نتنفس الآن رحيق الحياة من كلمة المسيح الحية إذن لا نريد أن نعرف من المسيح مجرد اسم نريد أن نعرف المسيح كنت مرة أقرأ عن كنيسة ما في مكان ما انتبهوا جيدا أيها الأحباء وكان القص الذي في هذه الكنيسة يعني يعز ولكن لم يكن حارا في روحه حسب ما تقول القصة والقصة حقيقية وكان لا يعني يصلي لأجل الكلمة فوجد يوما بعد الكلمة ورقة مكتوبة له من بعض شعب الكنيسة نريد أن نرى يسوع فاعتبر أن هذه رسالة خاصة له وكرس صلاة وكرس صوما وبدأ يدرس الكلمة ويصلي للكلمة وبعد عدة شهور بعد عدة شهور وجد ورقة أخرى انتم عارفين نريد أن نرى يسوع هذه آية في الكتاب في آية في الكتاب نريد أن نرى يسوع اليونانين بعد عدة شهور من الصلاة والمخدع وجد آية أخرى مكتوب فيها ففرح التلاميذ ازراء الرب فرح التلاميذ ازراء الرب فشكر الرب ان الورق الاولى رسالة والورق الثانية رسالة الورق الاولى تنبيه والورق الثانية تعزية لا يمكن ان تخدم بدون روح المسيح خدمة فاشلة ليس فيها حياة ليس فيها سمر كلمات ربما تدخل إلى العقل نعم ولكنها لا تنتقل إلى القلب والمشاعر كلمات لا تحول البشر ربما تعجب البشر لكن أن تنتقل إلى القلب وتصنع هناك عرشا جديدا للسيد هذا لا يمكن إلا بروح السيد بروح المسيح الأزلي ليس بكلامك ففرح التلاميذ ازرأوا الرب أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بسمر أشكرك يا سيد أنا مش بعيدكم عشان كلام أنا مش بعدكم عشان مجرد اخبار. أنا بعدكم وإنت حاملين حياة حاملين شخص هو أنا حينما تقدم الحياة للآخرين ستسمر هذه الأراضي التي ستلقون فيها ستطرحون فيها البزار. ستنبت هذه البزار ستأتي بسمر أرسلتكم لتذهبوا وتأتوا بسمر كنت مرة أقرأ عن شخص كان كل بشارته كل البشارة بيبشر بيها عبارة واحدة فقط على ما أتذكر أن هذه العبارة الرب يحبك وربما اليوم هو آخر يوم في حياتك بس اسمعوا جيدا أيها الأحباء هذه القصة حقيقية يبشر فقط بهذه الكلمة وله شارع واحد يقف في هذا الشارع ويسمع هذه الكلمة لكل شخص المسيح يحبك فكر ربما هذا آخر يوم في حياتك أنا أقول هذه الكلمة ل... لأعبر عن امتناني لسيد الأرض في أمانته ومحبته أنه يعزي دائما الخدام بالسمر وهذا الرجل لم يأتي شخص واحد من ملايين الناس لأنه واجف في الشارع سنوات طويلة يوميا ساعات طويلة يسمع كل العابرين في هذا الشارع يسمعهم هذه الكلمة لم يأتي ولا شخص ليقول له أن كلمتك أسمرت فيها على الإطلاق وحينما كان في المستشفى في آخر أيامه جاء بعض الناس وهو خلاص يعني في ساعاته الأخيرة فتح عينيه فرأى يعني حوالي اكدين تلاتة حوالين السرير في المستشفى فبص الواحد فيهم وقال له المسيح يحبك فكر ربما هذه آخر ليلة في حياتك آخر يوم في حياتك فقال له الرجل هذه العبارة سمعتها منك من خمستاشر سنة وأسرت في حياتي وأسمرت وأنا سمر لهذه العبارة التي وقفت أنت في الشارع لمدة سنوات طويلة تقولها للذهبين والآيبين كان موقف عجيب الرجل قال له رغم هذه السنوات الطويلة لكنك أنت السمرة التي عرفت وعزاني الرب أنك قبلت هذه الكلمة ربما يكون هناك سمار كثيرة ربما ولكن الرب لم يسمح أن ينتقل هذا الخادم الرائع الأمين دون أن يتعزى ويعرف أن سنواته التي قضاها في الخدمة لم تذهب هكذا وإنما أتت بالسمر لقد كان مرسل أيها الأحباء ولأنه مرسل قد أتى بالسمر أرجوكم اجعلوا هناك صداقة خاصة بينك وبين مخدعك وحينما أقول مخدعك أقصد المكان الذي ترتمي فيه عند أقدام السيد وتصلي ليكن لك علاقة خاصة بهذا المكان وأنا لا أقصد المكان كمكان ولكن أقصد السيد الرب الإله ليكن لك في مخدعك علاقة خاصة به لأنه صدقني وأنا أعرف أن المختبرين في هذه الغرفة كسر ويعرفون جيدا ما أقول وأنا أشكرهم أنهم يسمحوا لي أن أتكلم في وجودهم لأنه حينما يلمسك السيد حينما يملأك حينما يعمل بروحه فيك لا تستطيع قوة في هذا العالم أن توقفك لا تستطيع قوة مهما كانت أن توقف عمل المسيح لأنه حينما يكسر الأغلال ويفتح الأبواب عندها سيجعل كلمة في رحب وستخبر الآخرين كما أراد الرب أن تخبر إذن أقامنا وأرسلنا لنذهب لأن هناك هدف لنأتي بسمر وإن كان هناك هدف آخر غير الأهداف التي وضعها المسيح فلنراجع أنفسنا نحن بشر ربما تتسرب إلى حياتنا إلى أفكارنا بعض الأهداف الأخرى نحتاج إلى وقفة نحتاج إلى وقفة نحتاج إلى جلسة مع المسيح ارفعوا اياديكم ودعونا نصلي الان ايها الاحباء يا سيد الارض كلها يا اله ارواح جميع البشر ان كان في حياتنا شائبة تعطل الخدمة ان كان في حياتنا اهداف اخرى غير الاهداف المعلنة من شخصك نحن نصلي يا سيد ها نحن بين يديك أنت أيها الفخاري العظيم نحن طينا لينا بين يديك بعمل روحك القدوس اعمل فينا اخرج يا سيد كل الشوائد نقل أهداف اجعلها أهدافك أيها المسيح ولا تسمح أن نكون في حقلك بأهداف أخرى ليست هي أهدافك أمين في اسم المسيح نصلي أقمتكم لتذهبوا وتأتوا بسمر أنتظر سمركم يا أولاد الأحباء أنتظر السمر ربما السمر هو ايضا امانتك في الخدمة يحسب ايضا سمر ثم الكلمة الاخيرة الرائعة ويدوم سمركم هل لاحظتم هذا التعبير ليس انتم اخترتموني بل انا انت اللي لك الفضل يا سيد انت اللي ليك الفضل يا ملك ده امتياز وشرف لنا انك اخترتنا لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم ويدوم ثمركم دي فيها فهم مزدوج يدوم ثمركم يعني السمر اللي انتو جدتوا فيا يدوم ولا يرجع الى الوراء هذا المفهوم الاول وايضا المفهوم الثاني يدوم سمركم اي انكم تستمرون في الاتيان بالسمر مش مرة مش موقف مش حالة الاتيان بالسمر هو حياتك كلها ايها الخادم طيب نرجع إلى سفر التكوين وأنا لم أطيل عليكم إلى موضوع الغراب والحمامة حينما قرأنا في البداية لما قرأنا في سفر التكوين لما أرسل نوح الغراب خرج مترددا لم يعد لم يعد الغراب أيها الأحباء وجد الجسس الجاف الطافية على المياه وجد مرتعه أخذ يأكل ويشرب من الجسس الطافية على وجه المياه هذا يشير إلى الخادم الذي لا يفكر إلا في نفسه والذي له أهداف خاصة به لن يفكر في خدمة نوح والكائنات التي في السفينة تنتظر عودة فقد كان مرسلا ولكن لم يكن أمينا في الإرسالية وهذا يعود بنا إلى حقيقة هامة ليس فقط أن ترسل أن ترسلي ولكن مهم جدا أن نكون أمنا أيضا فيما أرسلنا إليهم من يفهمني يكتب لي سبع الغراب يمثل هؤلاء الذين لهم أهدافهم الخاصة الغراب يمثل هؤلاء الذين ارسلوا ولم يحترموا الرسالة الغراب يمثل نعم هؤلاء الذين اهتموا بمجدهم الشخصي أرادوا أن يسرقوا مجد المسيح ومجد لا أعطيه لآخر أما الحمامة فالأمر مختلف رجعت في المرة الأولى ربما لأنها لم تجد مكانا لرجليها ولكن في المرة الثانية جاءت بغصن زيتون لقد كانت أمينة في الرسالة وحتى في المرة الثالثة حينما لم ترجع كانت هناك رسالة أيضا أن الأرض جاهزة الآن لكيما تخرج نوح وكل الكائنات الذين معك الأهداف أيها الأحباء ودعوني الآن أسأل سؤالا ولا أريد إجابة أسأل السؤال لنفكر فيه فقط لماذا أنت على البالتوك أنت هنا ليه لتتعلم جيد ولتعلم جيد أيضا ولكن ركزوا في الأهداف ركزوا في الأهداف لأن المسيح أرسلنا لكي ما نأتي بسمر ويدوم سمرنا إذن أحباء المباركين كان موضوعنا النهاردة في عمل روح المسيح فينا وكيف أنه اختار الخدام وأقامهم ليذهبوا ويأتوا بسمر ويدوم هذا السمر والآن عود على بدء فأقول كما بدأت للأحباء الخدام أقول لكم هذا الأمر ما يزال يتحقق فيكم والذي فعل في الخدام عبر التاريخ هو بذاته الذي يعمل فيكم وفينا جميعا وذات الكلام للذين لهم اشتياقات الخدمة اقول لهم الامر سيتحقق فيكم لا محال فسيد الارض حينما يتكلم لتصبت السماو والارض وليصير هدوء لان فمن يتكلم وحينما يتكلم الرب لا تسقط كلمة واحدة او نقطة واحدة من كلامه بل يتحقق الكل تماما تماما دعوني اخطن بهذه الاية مرة اخرى ويريتني ردد مع بعض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 بهذا أوصيكم أن تحبوا بعضكم بعضا تاني مرة أولى مع بعض تشجعوا أيها الأحباء لأن الرب أمر بالبركة حيث يجتمع الإخوة كما يقول المزمور لأنه هناك أمر الرب بالبركة تعالوا تاني مع بعض لنقرأ هذه الآيات الرائعة من فم المسيح مع بعض كل واحد في مكانه بصوتك العالي ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا أحباء المباركين الرب يبارك حياتكم سنكمل في المرة القادمة بنعمة المسيح في هذا الموضوع زاد وهو تكريس الخدام وعمل الرب مع الخادم وكيف أننا أو أن الخادم بدون روح المسيح لا يستطيع أن تكون له خدمة على الاطلاق. أشكر محبتكم وصلاتكم من أجلنا بقائكم معنا في ال أشكر تواجدكم إذا كان أختنا قل دمئير أو أخونا روماني أو أخونا آظمين أو السرياني أو سرياني كريستيان أو الأخفى شيشة كل الأحباء المباركين بشكر الأحباء الأدمنس اللي أعطوني فرصة أن أتكلم في وجودهم والرب يبارك حياتكم جميعا شكر خاص جدا لأدمن التكست المباركين اللي بيساعدون دائما على الحفاظ على هدوء الروم والرب يبارككم ويعودكم ودائما أتذكر من بدأ خدمة المحاضرات على البالتوك أخونا المبارك is only way مرفوع دائما في صلواتنا فما بدأته من خدمة يستمر ويتواصل وهناك أجيال جديدة واعدة لتكمل هذه الخدمة أيضا ربي بارك حياتكم جميعا أحباء المباركين لا أنسى دائما أن أقول لكم صلوا من أجلنا لأننا نحتاج إلى صلواتكم ربي يسوعي بارككم ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير شكرونا في صلواتكم لإلهنا كل المجد إلى الأبد آمين ثم آمين ثم آمين